أحضرت أ فلا ق س موسوعه ب ا ل خ ا ل ج ا ل ن س و ا ل ل ي ل إذا ع س ل و م الاسلاميه ق و ل رسول كريم ذي قوة عند ب ر ش ك ن م ط ا ع م أمين و م صاحبكم ا ب ج ن و ن ولقد ر آ ه ب ا ل أ ف ق ا ل م ي ن و م ا هو ع ل ى ا ل غ ي ب بضنين و م الاسلاميه هو و ب ق ش ي ط ن ت ذ ب و هو ن إن إلا ذكر اسماء الله ا ل ي س ت تشاء ق ي م وما